باب الدعاوة نعم باب الدعاوة والدعوة لغة اسم اللغة اسم ما يدعي ودعوة فلان يعني قوله يبقى أصل كلمة الدعوة في اللغة هي ماذا؟ القول ولكن وإن كانت تراضي في القول لكنها تفارقه من أنها قول بحق للنفس يبقى دعوة يعني قول بماذا؟ بحق لماذا؟ للنفس ثانيا على الغيس لبدا أصل كلمة الدعوة في اللغة إن هي قول. لا لأصلها لكن ما المفارقة بين الدعوة والقول أنها قول بحق لماذا للنفس على من على الغيس واضح هذا الكلام أما الدعوة الصلاح هو قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق قبل غيره او في زمته قولنا قول مقبول فلا تقبل الدعوة إلا على شروط مخصوص يمكن للقاضي أن يرد الدعوة من غير أن ينظر إيه؟ فيها إلا على شروط مخصوص تحقق لهذا القول شروط القبول من يذكر وجها أن تكون الدعوة من عاقل لكن لو جاء مجنون يدعي قال أنا أدعي على فلان بألف جنيه والقاضي علم من حاله أنه ماذا هل يقبل الدعوة؟ يبلا بد للدعوة من ماذا؟ من شروط اللي ذلك زل قلنا الدعوة قول مقبول يبلا بد أن يتحقق في الدعوة شرط ماذا؟ القبول شرط القبول كمثل ماذا؟ أن تكون الدعوة ممن يقبل إيه؟ بمعنى أن تكون الدعوة ممن يقبل قوله اكتب هذا بمعنى أن تكون الدعوة ممن يقبل إيه؟ قوله وتحقق فيه شروط العدالة او تحققت الدعوة شروط القبول كأنه قال عن شخص مات قبل سنوات انا ادعي عليه انه ضربني بالامس هذه دعوة ما تقبل. تمام دعوة ايه ما تقبس رجل مات او لانا رجل خارج البلد واضح الان طيب عند القاضي وقولنا عند القاضي لأنه هو المنوط بالنظر في الدعوة أو قبول الدعوة. بالنظر في الدعوة أو قبول الدعوة ثالثا. طلب حق وهذا شرط من شروط قبول الدعوة. طيب أم أم أكمل التعريف. طيب قول ناقب الغيره أو في زمته. فلا بد من وجود مدع عليه في ماذا في الدعوة وعليه فأركان الدعوة كم أربع يبقى مسألة أركان الدعوة ماذا أربع ما هي الأركان الركن الأول المدعي وهو المدعي يعني صاحب الحق الركن الثاني المدعى عليه وهو المطلوب منه الحق الركن الثالث الحق الذي يطالب به المدعي من المدعى عليه ويسمى المدعى به رابعا القول الذي يصدر من المدعي امام القاضي للاخبار بماذا بالحق يعني ايش هذا الكلام طلبة العلم دلوقتي اياتي رجل يقول ادعي على فلان بخمسة الاف جنيه ادعي على زيد قال عمر ادعي على زيد بالف جنيه عند القاضي هذه أركان الدعوة موجود أولا المدعي زيد المدعى عليه عمر المدعى به خمسة آلاف جنيه، القول لي في زمة إيه؟ عمر خمسة آلاف جنيه. واضح الآن بعرفنا أركان الدعوة المسألة الثانية صيغة الدعو لا توجد صيغة معينة للدعو بحيث لا تجوز أو تقبل إلا به إذا الدعوة تقوم بأي ماذا فالدعوة تجوز بأي قول يثبت به الحق أو بأي كلام مفيد يثبت به الحق ليس من شرط الدعوة أن تكون هناك صيغة إيه؟ كما في مسألة الزواج ليس من شرط عقد الزواج أن تكون صيغة إيه؟ يعني مسألة اشتراض إني استخرت الله تعالى و... وعزمت على الزواج من ابنتك ه... هذا ما يشترك فلو قال فقد زوجني ابنتك فلان على مهر كذا وقال الثاني قبل وقع, وقع الزواج تمام وقع ماذا الزواج يبقى إذا ليس هناك صيغة معينة لماذا للدعوة قلت وذلك لانعدام الدليل الشرعي وذلك لانعدام الدليل الشرعي على تسمية صيغة معينة للدعوة فيرجع في ذلك إلى ما يكون إلى ما يكون في أعراف الناس إلى ما يكون في أعراف الناس حيث أن الأصل الشرعي أنه متى عدم الدليل الشرعي كان المرد الى ماذا الى العرف لان كل ما لا يحد شرعا ينضبط بماذا ويحد بالعرف وان اشترط وان اشترط في الدعوة ما يلي، ولكن أهل العلم اشترطوا في الدعوة شروط، سنذكرها ونذكر الدليل عليه. الشرط الأول أن تكون الدعوة مشتملة على ما يف على ما يفيد. تيقن المدعي وجزم على ما يدعي. تيقن المدعي وجزم على مايه يدعي. يد الدعيم اما اذا تضمنت الدعوة شكا او ظنا لا تصح الدعوة يعني اول شيء لا بد ان يكون في لفظ الدعوة ماذا قذ اخذ مني فلان الف جنيه. لكن لو قال انا شككت في المال الذي في جيبي أهو ثلاثة أم أربعة ألاف فلا أذكر إن كان فلانا أخذ مني ألفا أم لا هذه ما تصح دعم لماذا ما الدليل الدليل وهو أن الأصل عثمة ماذا عثمة دم المسلم وماله وعرضه صحيح وهذا اليقين وهذا اليقين لا يزول إلا بماذا إلا بيقين صحيح ولا يجوز اتهام المسلم بالظن والشك كما هو معلوم قال تعالى في كتابه الكريم ان بعض الظن اسم هنا اشكال لو قال لك ان بعض الظن وما قال كل الظن وما قال ان كل الظن يبه هذا اذن بماذا طب هاب لو ان الرجل ليس جاذما ولكن عنده قرينة هل تقبل الدعوة بالقرينة كأنه يقول كنت انا وهو في الغرفة فقط فلما نظرت في مالي وجدت أن هناك ص هنا هل تقبل هذه الدعوة أم لا تقبل نعم لماذا تقبل سيدنا سليمان سحكم بالقرين أو تقبل سيدنا داود أول الأم نعم يجوز بالقرينة يبقى يجوز قبول الدعوة مع القرينة غير نحن <تصفيق> على الدعوة من الاساس انت الان تكلموني على القضاء بالقرينة <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم ادعى على اليهود بالقرينة لما قال له ما فعل مسكح ابن أخطب قال اليهودي أذهبات الحروب والنفقات قال لا العهد قريب والمال كثير يبدع عليه بماذا بالقرين صحيح يبقى مسألة ويجوز قبول الدعوة بالقرين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي السرقة بالقرينة كما لو كانت الدعوة مجتملة على القرينة التي يرجع في تقديرها الى القاضي ثانية. أن تجتمل الدعوة على شرط المطالبة على شرط المطالبة أما إذا خلت من شرط المطالبة سقطت الدعوة كما لو قال لي على فلان ألف جنيه، هنا ما طلبش به صحيح؟ فلا بد أن تكون اللفظة فيها الدعوة فيها ماذا صيغة إيه؟ مطالبة تمام لي على فلان ألف جنيه وأنا أريدها وأنا أطالب بها الآن يبادى صيغة إيه؟ مطالبة يبلا بد للدعوة من وجود صيغة إز حقيقة الدعوة لغة هذا هو الدليل إز حقيقة الدعوة لغة إيه أنها مطالبة بحق صحيح لو لم تشتمل صيغة الدعوة على المطالبة بالحق لسقطت. لان حقيقة الدعوة لغة هي مطالبة بماذا حقيقة الدعوة لغة وشرعا هي المطالبة بحق فمتى خلت الدعوة من شرط المطالبة سقطت الشرط الثالث أن يذكر في دعوة المدعى به لأن هذا الركن هذا ركن من أركان الدعوة. ورحمةكم. أن يذكر في دعوات المدعى به. يعني هذا إن قال لي على فلان مال ولم يذكر هذا المال تقبل الدعوة ما تقبل تمام ما تقبل هذه الدعوة إلا أن نسمي المدعي يذكر مدعاه به قلت لأن حقيقة الدعوة هي مطالبة بحق فلا بد من ماذا من بيان هذا الحق الذي له أن يذكر في دعوان المدعى عليه فيعرفه تعريفا تنتفي به ماذا الجهال يعني لو جاء للقاضي قال رجل أوقفني في السوق وقال أعطيني ألف جنيه ثم انصار فأنا أريد الألف الذي أعطيته إياه ولم يعرف المدعى به هذه الدعوة مقبولة عند القاضي يبقى لابد من تعريف المدعى به ها مدعى عليه عزرا تعريفا تنتفي به صفة ماذا الجهالة ايه ما احنا قلنا تعريفا تنتفي به الجهالة هاب انو ذكر وصفه ولم يذكر اسم تمام كان انو قال دخلت البيت الذي في مكان كزه وكزه وصعدت الدور الرابع فرقت الباب فخرج علي رجل فقلت انت فلان فضربني فأنا أدعي عليه بماذا بما ضربني به وأطالب بماذا بالقصاص فهنا القاضي هيحكم لهم عنه لا يعرف اسم ماذا لأن هنا عرفه تعريفا تنتفي بصفة الاسم لكن لو قال قبلني رجل في الطريق تمام وضربني وقرب ولم يذكر وصفا لهذا الرجل قال القاضي ما قوله ما عرضه ما صفته قال ما تبين منه شيء هنا القاضي ماذا طب ما شهودك يبقى هنا ما في مدعى عليه قلنا اني دا من اركان ايه يبقى قل كل اخر كلمة اخر جملة تنتفي به الجهالة لان المدعى عليه هو ركن من اركان ماذا الدعوة لان حقيقة الدعوة لان حقيقة الدعوة هي مطالبة الغير بماذا بحق طب اين الغير واضح يبدركني رقم كم إيه؟ طيب ما عنده طب وحيقبل الدعوة الزي القاضح يبتكلم على انها دعوة من حيث القبول والرد واضح خامس أن يبين المدعى به بيانا تنتفي بصفة الجهالة لأن هذه حقيقة الدعوة وأن المدعى به في يد المدعى عليه أو من جنايته طيب هنا بقى سؤال هل لابد في الدعوة من البينة للقبول أم تقفي مبي... أم يكفي قبول الدعوة من غير بينا يعني من ادعى على إنسان لم يأتي في قالنا قال على فلان بأس جنيه. قال القاضي هل عندك شهود قال ما عندي شهود قال عندك بينا على هذا أوراق ثبوتية على أنه أخذ منك هذه الألف. قال القاضي لا ما عندي أوراق ولا شهود. قل <تصفيق> صحيح لأن القرينة لا تقتضي البيان بدليل أن الصحابة داع على امرأته بأنها زنت وما كانت عنده ماذا بينه؟ فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذه الدعو قبلها منه ونزلت الآية بأمره بماذا بالأيمان وأمرها بماذا بالأيمان واضح يبا لا يشترط في الدعوة في قبول الدعوة ماذا البين قلت فرع ولا يشترط في قبول الدعوة البين للقاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر فإن لم تكن بين من المدعي كان اليمين كان اليمين على من أنكر المشألة الرابعة أنواع الدعاوة والدعوى إما صحيحة وهي التي تتحقق فيها الشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون كل من المدعي من المدّعي والمدّع عليه مكلفا بمعنى عاقلا بالغا فلا تصح دعوة المجنون ولا الدعوة عليه واختلفوا في دعوة الصبي او الدعوة عليه هنا اختلاف بين آل العلم في دعوة الصبي لو ادعى صبي على رجل انه ضربه هل تقبل دعوة الصبي او لو ادعى صبي او لو ادعى رجل على صبي بانه قذفه بالحجارة هل تقبل هذه الدعوة ام لا تقبل ها؟ قل لماذا للاصل العام هل رد الشهادة مستلزم لرد الدعوة هو رد شهادة زيد بن عرقب فعلا على عبد الله بن ابي مشاري ما تقول تفضى يا احمد نفس الكلام لو اتى بقارين ما ممكن يعني اذا اذا جاء بها الولي لكن اذا اصل دعواه تقبل هذا التفريق له اصل في الشرع أه. لابد أن يكون وما هو ضابط التفريق بين المميز وغير المميز عندما أخرج المميز العقل ولم يبدو فين هذا الحد لابد من وجود حد يا رجل عشان لو قلنا ماش تقبل دعوة المميز تعرف ليه المميز وحده بحد حتى لا نؤدي إلى ماذا إلى لو حد لو كان الحد بالسن فإن نجد طفلاً في السابعة له عقل وفهم وتمييز ونجد آخر في العاشرة أبلها يبا السن ليس حد قل هم <تصفيق> لا هذه مسألة فيهاش تمييز هم هم <تصفيق> هذا دليل على قبول الدعوة هذا باب غير الباب يا رجل هذا باب غير الباب لا ما يصلح الكلام مغريس قل لأن الصبي صح الصبي صاحب حق مم. وهل الصبي يمكنه أن يعرف الحق أن يضبط الحق لما اختصم هو والأنصار في النخلة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواه ثم قضى بالنخلة لمن للرجل الأصل قبولها يعني طب ماذا تعرض مع أصل شرعي؟ لأن الشهادة فرع على البيان وعلى الدعوة فإذا رد الشهادة رد ماذا؟ رد الدعوة. من قال ما الدعوة بتؤدي إلى حكم؟ دي تؤدي بحق يا رجل تؤدي والذي يترجح قبول قال ما وذلك للأسباب الآتية. أما الأول، إقتصام الصبي اليتيم والأنصاري في النخلة، وفي دلالة ظاهرة على قبول دعوة الصغير. ثانياً. أن الدعوة هي مطالبة بحق والصبي صاحب حق الشرط الثاني في الدعوة أن يكون الحق المدعى به معلوما يدخل في ولاية القضاء. <تصفيق> نعم. أن يكون أن يكون عاقلاً. والخلاف إشارة إلى الخلاف الذي في الصبي. أن يكون الحق المدعى به معلوما وتجري عليه أحكام القضاء. ونعني بذلك. لو ادعى طفل على أبيه أنه ضربه، هل تقبل هذه الدعوة؟ لا تقبل خاصة إذا ضربه الضرب الذي لا يخرج عن ماذا؟ عن العرف والعاد. هذه الدعوة لا تدخل في حكم القضاء. ليه؟ لإن الأب له ولاة، لا ولاة الضرب. لا هو الضرب على على ولده واضح كما لو ادعى ولد على أبيه أنه ضرب الضرب الذي لا تنفك عنه العادة من ضرب الأب ماذا ولده بغرض التربية يبقى هذا الضرب لا يدخل في أحكام القضاء وقولنا أن يكون المدعى به معلوما فلا تقبل الدعوة الا على شرط العلم فلا تقبل الدعوه الا على شرط العلم لان الجاهله لا تنتهك لاجل حرمه مصر الشرط الثالث ان يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت ولا يستحيل عقلا كما لو ادعى كما لو ادعى رجل على ميت انه ضربه او كما لو ادعى على غائب انه أخذ ماله حال غيابه الشرط الرابع أن تكون صيرة الدعوة على الشروط السابقة الشرط الخامس ان تكون الدعوة ملزمة كما لو ادعى شخص فقير على جار له غني بالمطالبة بالنفقة عليه النوع الثاني من الدعوة وهي الدعوة الفاسدة وهي التي يكون فيها المدعى به مجهولا عليه فيرده القاضي لإصلاح فساد هذه الدعم يعني مثلا لو قال بأن فلانا درب يقول له القاضي هل شاهده أحد يقول ما لكن يقول مثلا يمكن ان اصل الى المكان لانظر عند اذن يقبل الدعوة افقاض ماذا الدعوة لكن يطالبه بماذا بتصحيحها بمعرفة المدعي عليه يبا اذا هذه الدعوة فاسدة فترد لتصحيحها كم ادعى على مجهول او ادعى بشيء ماذا مجهول القسم الثالث من الدعوة الدعوة الباطلة نعم وهي الدعوة الغير صحيحة وهي التي لا يمكن قبولها وهي التي يمكن لا يمكن قبولها مطلقا كمان الداعي شيئا لا حق له فيه، كمان الداعي شيئا لا حق له فيه، كمثل فقير يدعي على غني بصدق. النوع الرابع دعوى الحسبة. دعوى الحسبة، الرابع يا رجل، وهي الدعوة التي يتقدم بها ليس لحق نفسه وإنما لحق الله تعالى، وتسمى حسبة لأن الرجل يحتسب بها الأجرة. ويريد بها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كمان ادعى على فلان وفلان بالتفريق بسبب ماذا طلاقها منه بائنا كأنه شهد فعلا ان هذا الرجل طلق ثلاثة طلقات او انه شهد ان هذا الرجل رضع من أم هذه له ويعلم ذلك يقينا. عند إذن يجوز أن يرفع الأمر إلى القاضي ماذا حسبة يطالب بماذا بالتفريق بينه أو كمثل أنه ظهرت من هذا الزوج ماذا رد؟ فيرفع أمره للقاضي يطالب بالتفريق بينه وبين ماذا وبين امرأته وإقامة أحكام المرتد عليه. هذه تسمى دعوة إيه؟ حسبة ما الفرق بين دعوة الحسبة والدعاوة الأخرى أن دعوة الحسبة ليست لماذا ليست للنفس إنما لا يطالب بحق لنفسه إنما يطالب بحق لمن لغيره واضح وهذه المسألة رقم كم أجيب وجماع المسألة الرابعة هذه يعني لمضة الرابعة يعني طيب طيب المسألة الخامسة سماع القاضي للدعوى أولا مكان القضاء ولا مكان القضاء ولابد للقاض من مكان يباشر فيه عملا يستمع فيه الى الدعوة وقد استحب في هذا المكان صفات اما الاولى وصول الناس اليه بسهولة ويسر ولذلك استحب أن يكون مكان القضاء وسط البلد ثانيا أن يكون فسيحا واسعا لا يضيق بهم ثالثا أن يكون مهيبا يناسب موضع القضاء رابعا أن يكون مريحا بحيث يتمكن الناس فيه من رفع دعوى دعوى دعواهم ومن قضاء القاضي طب هذه الصفات الخمسة المستحبة من اين جئنا بها قلت وانما مرد هذه الصفات الشرعي الشرع الى ما امر به الشارع الحكيم من أن لا يقضي القاضي حال الغضب ففهموا من هذا الشرط أنه لابد من صرف كل ما يمل ويدقر ويصرف عقل القاضي ويشتت ذهنه عن مكان القضاء من بعده ومن ضيقه أن يكون مبتزلا من أن يكون في مبتزلا يعني مكان مبتزل يدخل أي أحد ويخرج منه ها؟ هذا المكان مبتزل ما هو الشاحة يدخل أي أحد ويخرج هذا يؤدي خفض ثقة الناس بماذا بالقضاء تمام وأن يكون بعيدا عما يؤذي من الأصوات المختلفة ونحو ذلك يبواضح هذه الصفات في مكان القضاء ثانيا زمن القضاء واستحب أن يعين لسماع الدعوة أزمة استحب في هذه الأزمة ما يلي. ألا تطول الساعات العمل فترهق ثانيا استحب أن يكون القضاء في أوقات النهار الأولى لا في شدة الحر او في اخر الليل ثالثا استحب ان تكون للقضاء عطلات كايام الاعياد ونحو ذلك رابعا استحب أن تكون هناك عطلة شنوية للقضاء وأن تكون في أيام الحر لما في هذه الأيام من الضيق والدجر مما يمنع من فصل القضاء على نحو لا يمل قلت وكل هذه الصفات المرغوبة في زمن القضاء إنما هي راجعة إلى أصل في القضاء وهو توفر الظروف المحيط بالقاضي لا تجلب لا تجلب مللا ولا ضيقا ولا ذقرا لا تجلب مللا ولا ضيقا ولا ذقرا فتدخل في معنى الحديث السابق لا يقضي القاضي سين سنين وهو غضبان إبا هذا ما يتعلق بزمن ماذا القضاء وكل ما وقع من صفات مرغوبة مستحسنة في زمن ومكان القضاء إنما هي راجعة إلى أصل في القضاء أن يبعد القاضي عن كل ماذا ما يمله ما يدقره من ضيق المكان أو بعده أو من عدم توفر الزروف المناسبة فيه أو من الزمان كمثل اختيار الزمان الذي هو مظنة الضيق والدجر كمثل آخر الليل لأنه وقت يكون فيه ماذا قد بلغ الإرهاق أو يكون في وسط النهار أو كبد النهار مما يكون المرء فيه ماذا قد بلغ غاية التعب والجهد ولذلك رأينا الشرع يجعل في هذه الأيام نوما أول الليل ووسط النهار لأن فعلا ثبت بالعلم وبالمعرفة وبالوسائل الحديثة أن تركيز الإنسان في هاتين الساعتين يصل إلى ماذا؟ إلى الصف إلى الصف ثم يعود إليه مرة ثانية حتى ينزل إلى الصف ولذلك لا يحسن أن يذكر بعضكم في مثل هذه الأوقات إلا أن تدعو ضرورة إلا أن تدعو ضرورة وهو وقت ما قبل الليل الظهر مباشرة أو بعده مباشرة أو وقت أول الليل إنما أصف الأوقات هي آخر الليل أول النهار آخر الليل أول النهار ذلك يحصل لو أن أحدكم بد كانت مزكرة بعد الفجر أبرك ساعتين التي قبله والتي بعده قبل الفجر وبعد الفجر أبرك ساعتين على الماء. طيب في بهذا القدر من كتاب الدعاوة والبينات وإن شاء الله تبارك وتعالى لازلت أقول يا طلبة العلم اشتهدوا من الآن في المذاكرة والمدارس والمراجع، وإن شاء الله تبارك وتعالى حملت لكم اليوم بشرة بأنه إن شاء الله عز وجل الكتاب الذي سيقدم جائزة لكم هو كتاب نافع جد ألا وهو كتاب تعليقات شرح بلوغ المرام مع تعليقات حديثية وفقهية ماتعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن وهذا الكتاب اعلم أنه نادر الوجود يحمل تعليقات قيمة جدا للشيخ ابن باز هذه التعليقات حديثية وفقهية و من أمتع ما يكون فمثلا إذا كان الحديث ضعيفا بين ضعفه وذكر علة ضعف ثم ذكر محلا له من الحديث الصحيح إذا كانت المسألة تستدعي تعليقا ثقيا علق عليه أقول اعلم كلام أهل العلم لا يقاس بالأشبار فكلامهم إن كان قليلا لكنه كثير البرك. فلا تحتبها كذا ربك لم يعتبر بالكسرة قال ليبلوكم أيكم ها ما قال أكثر يبقى مثلا مش مرتبطة ايه ولذلك فعلا ميزت كلام السلف على كلام الخلف أن كلام السلف قليل ولكنه ماذا عظيم البرق وهذه صفة لأهل العلم وسمى لا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عليه أحدا بعدك كيف الجواب قل امنت بالله ثم استقل اوصني لا تغذر لكن لو رأيت وجدت هذه الوصية جامعة قال الرجل بعد ان انطرف رأيته ماذا الشر كله يجتمع فين في الغبط لان بعضكم يقول يعني كلام الشيخ حول الاحاديث ما هو كثير او قليل او كذا لا تزنها كذا فرب قوس او جملة يجعل الله عز وجل فيها ماذا البركة والمنفع خاص وهذا الكتاب يعلم ان لا حصل ببالغ الجهد لعدم وجوده اصلا لعدم وجوده والله المستعان ان شاء الله تعالى سأوز عليكم الجوائز كما قلت في يوم الاحد المقبل باذن الله تبارك وتعالى ولازلت على وعد بالمكافأة لكل الذين حصلوا الدرجة النهائية وهم يعني قريبا من ثلاثين لعلهم مع المراجعة يزيدون تمام مع وجود جائزة خاصة لبعض اخوانكم جائزة خاصة لبعض اخوانكم وهذه الجائزة الخاصة لها أسبابهم لها إيه؟ اسبابها الخاصة التي ان شاء الله تبارك وتعالى يعني هي عندي وفي نفسي وهي اسباب يعني شرعية ومقدرة شرعية ومقدرة إن شاء تعالى هذا بالنسبة ليوم الثلاثاء. إن شاء تعالى خطبة الجمعة القادمة ليست بمسجد زنورين إنما هي بمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة ونعود إلى الموضوع مشكلات وحلول ونتكلم إن شاء تعالى عن مشكلة مؤرقة ألا وهي بعض مشاكل الزواج أو تحديدا مشكلة العنوسة إن شاء الله تبارك وتعالى الورقة التي جاءت تحمل مشكلة خاصة رجاء مراجعة في الهاتف لأن المشاكل الخاصة لا يمكنني أن أجيب عليها طبعا إجابة علنية فعلي صاحب المشكلة الخاصة يراجعني في الهاتف وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي على خير يوم الخميس المحب نعم درس السبت طبعا هو مؤجل لفترة زمنية لتفريغ نفسي في الصيف شيئا ما للدعوة في بعض البلدان والقرى المجاورة طبعا نحن الآن عطيتكم الوقت لت... لمن يريد أن يذهب إلى مسجد القبلة إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر الأصل التاسع من أصول فرقة الخوارج إن شاء الله تعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه. لما انا كتبت وقلت الدرس انت ما كتبت ولا شيء <تصفيق> انا باقي يا